ربهم و ل ا خوف ع ل ي ه م و ل ا هم يحزنون و ء الله ت ا ي و د ل ي س ت ا ل ن ص ا ر ى 「ありがとうご الله ا يذكر في س م ه و س و ع في خ ر ا ب ه ا أ و ل ئ ك م ا ك ا ن ل ا م ي د خ ه م و ل و ع ه النابلسي م ش للعلوم ا ل و س ل ا م ي م و ي و ع ه ا ل س ن ا و ا ل س ي للعلوم إ الاسلاميه ذلك قال الذي عن قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيننا ا ل آ ي ا ت لقوم يوقنون انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب موسوعه ن يغفر ف به أ م النابلسي خ ا س ر و ي ن ي للعلوم ا ن ع ت ي الاسلاميه ت ي أ ن ع م ي و أ ن ف ض ل ت ك もう。